وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا دَعَا إِلَى وَقُلْ هُمْ لِمَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَتَ تَرَىٰ ظَاهِرُهَا وَيُؤْتِهِ الْمُلْكُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَا أَوْ شهيدا يومئذ والذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ والذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون ولا يكتمون الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا, ولا جنبا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَطَهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَخْرِجَ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَمَسْتُمُ طيبا فتيمنوا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وحيديكم ان الله كان عفوا غفورا الم ترى الذين ياؤتون نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضل السبل